سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرِي أَنَّ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظالمين وَإِنَّ عَلَاهَنَّ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَحَمَلَتْ مِلْتَهُ يَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلِ الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ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 انها كلمه هو قائلها ومن وائهم رزق الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انسب بينهم يوم ولا يتساءلون فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ نَحْنُ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون